الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث أيها الأحبة متصلا بخبر الله تبارك وتعالى عن آدم صلى الله عليه وسلم مع عدوه إبليس فيما قص الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمه سورة البقرة فالله تبارك وتعالى لما بين فضل آدم عليه الصلاة والسلام بتعليمه الأسماء كل الأسماء وكما عرض هذه الأسماء على الملائكة فلم يعرفوها وفوضوا علم ذلك إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فلما ظهر فضله بالعلم أمر الله تبارك وتعالى ملائكته أن يسجدوا لهذا المخلوق المكرم واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين فالله تبارك وتعالى أمر الملائكه أن تسجد سجود تكريم لآدم عليه الصلاة والسلام وليس بسجود عباده وكما قص الله من خبر يوسف صلى الله عليه وسلم حين رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا تصديقا لرؤياه التي قصها على أبيه من قبل إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فتحقق هذا بسجود أبويه وإخوته له فكان ذاك من قبيل سجود التكريم والله تبارك وتعالى قد شرع لنا في هذه الشريعة أن نسجد لغيره لا سجود تكريم ولا سجود عباده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حق هذا الزوج وما يتطلبه هذا الحق من التكريم والنهوض بحقوقه والخضوع الكامل له فيما لا يعارض خضوعها لربها تبارك وتعالى ولا يزاحمه فهنا واذكر إذ قلنا للملائكه أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس منعه الكبر من ان يسجد امتثالا لأمر الله جل جلاله وتقدست أسماءه لاحظوا هذا الخطاب واذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم بصيغة الجمع قلنا واذكر إذ قلنا للملائكه وقبل ذلك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ففي سياق قص الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم وإذ قال ربك بالإفراد وإذ قال ربك وإضافة اسم الرب تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهنا واذ قلنا للملائكه فما الفرق بين المقامين هناك في سياق خبر للنبي صلى الله عليه وسلم والفرق بين المقامين ظاهر هنا أمر بالسجود وهو عنوان الخضوع اي يسد الملائكة الذين كانوا يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فلم يقف الأمر عند خلق آدم صلى الله عليه وسلم بل أمروا أيضا بالسجود له فهذا مقام يقتضي تعظيم الامر وهو الله تبارك وتعالى ليكون ذلك أدعى إلى تنفيذ أمره وتحقيقه لما له من العظم في النفوس وإذ قلنا للملائكه هناك ليس في مقام الأمر وإنما هو مقام خبر يخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن غيوب مضت قبل أن يخلقه وقبل أن يخلق آدم صلى الله عليه وسلم وإذ قال ربك للملائكه إني جاعل في الأرض خليفة فهذا فيه تفنن في الخطاب هذا بالإضافة إلى ما ذكرت من الفرق بين المقامين ينضاف إلى ذلك أيضا أن ذكر هذا الاسم الكريم الرب في الموضع السابق وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فاسم الرب يتعلق بتدبير أمور المربوبين من أهل العالم العلوي والعالم السفلي فيدخل في ذلك خلق آدم صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك أيضا الأمر ب امر الملائكه بالسجود له فكل ذلك من معاني ربوبيته ومن مقتضياتها فهو يتصرف بخلقه ويدبر شؤونهم امرا ونهيا وفعلا خلقا كل ذلك يرجع الى ربوبيته واذا قال ربك وهنا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فهذا من وجوه الفرق بين المقامين هذا الموضع أيها الأحبة أيضا أخذ منه طوائف من أهل العلم تفضيل آدم صلى الله عليه وسلم على الملائكة باعتبار أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم والسجود انما يكون لي من المفضول للفاضل وتكلم العلماء في هذا الموضع من كتب التفسير وألم به طوائف منهم في كتب الاعتقاد وغيرها في الكلام على مسألة معروفة وهي المفاضله بين الملائكة وصالح البشر لا أمروا بالسجود لآدم فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من آدم صلى الله عليه وسلم فإذا كان آدم عليه الصلاة والسلام أفضل من الملائكة فإنه يوجد في ذرية آدم من هو أفضل من آدم صلى الله عليه وسلم معلوم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر وأفضل الأنبياء والمرسلين وهو أشرفهم فإذا كان الأمر كذلك فيكون أيضا غير آدم ممن له فضل منزله كآدم أو أفضل من آدم عليهم صلوات الله وسلامه فيكونون أيضا أفضل من الملائكة فالعلماء يتكلمون على هذا ويتكلمون على عبودية الاختيار وهي عبودية البشر ومن ثم قيدوا ذلك بالصالحين من البشر لكنها مسألة لا طائل تحتها ولا يترتب عليها عمل ولذلك كان المحققون من أهل العلم ينأون بأنفسهم عن الخوض في ذلك والاشتغال به لأنه لا يترتب عليه عمل وإنما يشتغلون بالمسائل التي ينبني عليها عمل إذا عرفت أن صالح البشر أفضل من الملائكة أو أن الملائكة أفضل من صالح البشر ما الذي يترتب على هذا؟ لا شيء من الناحية العملية لا شيء لكن يكفينا هذا السجود أنه يدل على تشريف آدم صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل بأن المنة والنعمة الواصلة إلى الأباء تلحق الأبناء ولهذا فالله يقص علينا هذا القصص امتنانا واخبارا وايضا لنقوم بمقتضيات هذا التكريم من عبادته وحده وعدم طاعه الشيطان والله المستعان ثم تامل قوله تبارك وتعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الفاء تدل على التعقيب المباشر فهذا يدل على ماذا يدل على سرعه الامتثال والاستجابة بلا تردد لكن من الذي توقف وامتنع هو إبليس كما قال الله تبارك وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر فهذا الاستكبار يعني الاستزاده والتطاول والتمادي في الكبر فالسين والتاء هنا في استكبر بعض أهل العلم يقولون هي للمبالغة وليست للطلب يعني تمادى في تكبره وترفعه فحصل منه هذا الامتناع، فجاءت بهذه الصيغة الاستفعال الاستكبار ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه المادة الكبر لا تأتي في القرآن إلا بهاتين الصيغتين استكبر وتكبر بمعنى أنه كأنه يتكلف ذلك وليس بكبير لكن هذا ليس على إطلاقه لأن أصل هذه المادة فيما يعبر به ويوصف به المعبود جل جلاله يقال الله المتكبر وهو كبير حقا وهو أكبر من كل شيء فجاءت على هذه الزنة والبناء ولكن بالنسبة للمخلوق لا شك أنها نقص أنه عبد لا يصلح له الترفع والكبر فهذا المعنى الذي أشار إليه بعض أهل العلم كالطاهر ابن عاشور على جلالته وقدره في هذه العلوم البلاغية إلا أن ذلك قد لا يتأتى في ما يتصل بوصف الله عز وجل فإنه يشكل على ما ذكر ثم تأمل قوله تبارك وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر. يعني لم يأبى فقط بل استكبر وكان من الكافرين وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن إبليس كان مع الملائكة حينما أمروا بالسجود دخل في الأمر معهم ومن هنا فهم بعض أهل العلم أن إبليس كان من الملائكة فكفر وهذا أمر وإن قال به جمع من أهل العلم بما فهموا من هذه الآيات التي جاء فيها الاستثناء وقالوا إن الأصل في الاستثناء الاتصال وليس الانقطاع ومعنى الاتصال في مثل هذا الموضع والمواضع الأخرى بمعنى أنه حينما يكون استثناء فالأصل أن المستثنى من جنس المستثنى منه تقول جاء القوم إلا رجلا فالرجل من القوم تقول رأيت المصلين إلا زيدا فزيد من المصلين ومن جملتهم لكني ما رأيته وهكذا فالأصل أن المستثنى من جنس المستثنى منه لكن لما تقول جاء القوم إلا بعيرا فالبعير ليس من القوم فهذا يسمونه الاستثناء المنقطع المنقطع الذي لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه تقول أخذت النقود إلا صاعا من تمر صاع التمر ليس من النقود فهذا استثناء منقطع بمعنى لكن لكن صاعا من تمر لم أخذه جاء القوم لكن بعيرا لم يصل بهذا المعنى هذا يقال له استثناء منقطع فبعض أهل العلم لما نظروا إلى القاعدة وأن الأصل في الاستثناء هو الاتصال وقلنا للملائكة هذا أمر للملائكة سجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس قالوا فالأصل الاستثناء أن المستثنى من جنس المستثنى منه إذا إبليس من الملائكة لكن هذا يشكل عليه ويرد عليه هذا الفهم الذي لا شك أن هذه القاعدة تؤيده لكن القرآن يفسر بعضه بعضا ففي جميع المواضع جاء الاستثناء هكذا إلا في آية الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه كان من الجن فهذه صريحة ولكن بقي اولئك على قولهم انه كان من الملائكه طيب كان من الجن قالوا الجن قبيل من الملائكه صنف من الملائكه يقال لهم الجن وان ذلك هو المراد بقوله تبارك وتعالى وجعل بينه وبين الجنه نسبا قالوا الملائكه ان المشركين نسبوا الملائكه الى الله تبارك وتعالى وهذا الكلام غير صحيح لأنه خلاف الظاهر المتبادر والأصل حمل الكلام على الظاهر المتبادر إلا لدليل يوجب الرجوع إلى معنى آخر والتأويل كما يقولون فهنا لا يوجد دليل فيقال هذه الآيات تفسرها آية الكهف فابليس لم يكن من ملائكة لكنه كان معهم في الملائك الأعلى ولذلك أمره الله عز وجل بالخروج وطرده وأبعده وأهبطه فهبط من السماء إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى إلا إبليس هنا ابى ما سبب هذا الاباء هو الكبر استكبر، فهذا الكبر هو سبب البلاء والشر والشقاء هو الذي جعل هؤلاء الكفار الذين عرفوا الصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يردون دعوته ويؤثرون الخلود في النار على الاستجابه. يعرفونه كما يعرفون أبنائهم إذا كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم إذن هم يعلمون أنهم سيدخلون النار وسيخلدون فيها ومع ذلك اصروا فإن الكبر يدفع صاحبه دفعا ويستفزه إلى ركوب المعاطب والمهالك ويعميه عن النظر فيما يصلحه وينفعه ويرفعه وهكذا فإن الإنسان قد يرد الحق الذي جاء على يد غيره ممن يرى أنه دونه وكما قال المعلم رحمه الله الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني في كتابه جليل النفع عظيم القدر التنكيل والذي أفرد أوله المعروف بكتاب القائد إلى تصحيح العقائد فذكر جملة من الأسباب في رد الحق ومداخل الهوى الدقيقة التي لا تكاد تخطر على بال في ذلك فمما ذكره الكبر ففرعون كان يقول عن موسى صلى الله عليه وسلم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وهكذا كان أولئك الكفار منذ أمد طويل يقول وما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا لو كان هذا الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام حقا وخيرا يقول ما سبقونا إليه يرون أن المقاييس والمعايير هي بمقاييسهم هم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ينزل على هذا اليتيم أهُم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أبو سفيان لما سمع هرقل يقول ما قال بعد السؤالات المعروفة التي وجهها إليهم يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته وعرف أن ذلك حق وأنه سيملك ما تحت قدميه ماذا قال أبو سفيان حينما خرج من عنده قال لقد أميرا يعني بلغ أمر ابن أبي كبشح أي خافه ملك بني الأصفر ولاحظ الاختيار بعناية الاسم ابن أبي كبشح يريد أن يغض من النبي صلى الله عليه وسلم فالذي منعهم هو الكبر فهذا الذي هو في صدورهم كما أخبر الله عز وجل إن في صدورهم إلا كبر فهذا التعالي والترفع والتعاظم يجعل الإنسان يرد الحق وكما يقول المعلم رحمه الله في كتابه الذي أشرته إليه آنفا أن الإنسان قد يرد الحق لأنه يرى أنه جاء عن طريقي من هو دونه أو يراه دونه أو لأن يشعر أحد أو يشعر هذا الذي جاء بالحق أن ذلك أفضل منه يتكبر أو أن ينسب إلى ضلال في سالف دهره قضى دهرا وهو يدعو إلى هذا ثم بعد ذلك يخرج أنه كان على ضلال أو أنه يرجع إلى المربع رقم صفر بمعنى أنه كل هذه المآثر التي حصلها والمكاسب التي جمعها والمنزل الاجتماعي التي حصلها ستضمح لأنها بالباطل فهذا صار له في الباطل شهرة ومعيشة فيرد الحق بسبب هذا وهكذا ايضا يرد الحق لئلا يعير بهذا كما فعل أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فكان كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في قصيدته المشهورة أنه يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لكنه يعتذر عن اتباعه لألا يلحقه مسبه ويعير أنه ترك دين الآباء والأجداد فأخذته الانفه والحمية لكن هل نفعته هذه الحمية أبدا فمات وهو يقول هو على دين عبد المطلب إذن الحق ينبغي أن يقبل ممن جاء به وقد أخذ أهل العلم في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام مع الهدهد قال وجئتك بنبأ يقين بخبر سبأ، وسليمان عليه الصلاة والسلام ما منعه أن يرد هذا الخبر الذي ترتب عليه هذه الآثار الكبار بسبب حقارة الهدهد أنه جاء هدهد فلم يمنعه ذلك من النظر والتثبت والتحري ثم بنى عليه ما قد علمتم مما أخبرنا الله تبارك وتعالى فالكبر احيانا يمنع الإنسان من اتباع الحق يمنعه من اتباعه مطلقا يرد كل الحق يرد دعوة الرسل اليهود ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قد يرد بعض الحق في مسألة في جزئية الشيخ الأستاذ المعلم ونحو ذلك قد يرد عليه تلميذ فقد يتكبر ويأنف ويغضب فيمنعه ذلك من الرجوع إلى الحق ويكابر يأتي بأجوبة ركيكة وضعيفة وبعيدة من أجل أن لا يقول أخطأت لا هو يجب أن يقول بكل شجاعة أخطأت أو إذا ما يعرف الجواب يقول ما أعرف ثم بعد ذلك يقول أبحث أنظر راجع وهكذا هذا هو الصحيح وما قد يقال في بعض طرق التدريس نحو هذا بأن المعلم الحاذق هو الذي يحسن الخروج من السؤالات المحرجة فإذا سأله أحد الطلاب بسؤال لا يعرف جوابه ربما يجرى هذا في المقابلات وهذا خطأ مقابلة من أجل أن يختار في التعليم يقال ماذا تفعل إذا وجه إليك أحد الطلاب سؤالا فيأتي هذا ويتذاكى فيقول أقول له هذا سؤال مهم ذكرني في آخر المحاضرة أو يقول هذه مسألة مهمة ابحثها فيشتغل هذا الطالب البائس المسكين بنفسه لا قبل أن تقول هذا الكلام أو تقول آخر المحاضرة من أجل أن ينسى قل أول شيء قل أنا لا أعرف هذا اول جواب إذا كان مثل الإمام مالك وغير الإمام مالك يقولون بملئ أفواهم لا أدري فكيف بالمعلم أو بالناس المساكين من أمثالنا ومن وعلى هذه الشاكلة نقول أول شيء لا أعرف ثم بعد ذلك نقول ابحث هذه المسألة أو تبحثها أو أبحثها تراجعها أو اراجعها أو نراجعها سويا حتى نتوصل إلى شيء فهذه يبغي أن نتذكرها كذلك ايضا الإنسان حينما يقدم له نصيحة ولو ممن هو دونه لربما تقدم له زوجته أو ولده أو جاره أو صديقه أو, أو من هو أقل منه لا حاجه للبحث عن حيل كثير وطريق طريق طويل ومقدمات حتى توصل إليه هذه النصيحة خوفا من ردود الأفعال العنيفة أن جاءت هذه النصيحة على يد من يتصور أنه أقل منه لا فإن الكبير يكمل نفسه دائما ويفرح بما يكمله وينفعه ويرفعه أما النفوس الصغيرة فتلك التي إذا ألقى فيها حجر فهي كالفنجان طفح فلا يحتمل ولا يتمالك وأما البحر فإنه على اسمه لو ألقيت فيه الجبال فإنه يستوعبها يستوعبها وهكذا يحولها إلى شعب مرجانية ونحو ذلك لكن الصغير لو قيل له ربع كليمه لاكلت معه وشربت دهرا نفوس الكبار هي بحار الإنسان الكبير كالفلات قلبه واسع فهو ينتفع ويستفيد مما عند الآخرين ومن ملحوظاتهم ونحو ذلك لاحظ ثم هنا قال استكبر وكان من الكافرين لاحظ ما قال وكان كافرا وإنما جعله في جملتهم وذلك لأن إثبات الوصف لموصوف بعنوان كون الموصوف واحد يعني موصوف بعنوان فيكون هذا الموصوف هو واحد من جملة هؤلاء الذين عرفوا بهذا وهم الكافرون مثلا كان من الكافرين ذلك أثبت وأعلق وادعى إلى بيان حاله في الانغماس في جملتهم وأنه قد ولغ في ذلك ولوغا عظيما وأنه قد صار بحيث يكون هذا الوصف ألسق ما يكون به والله تعالى أعلم أنا أتوقف ولكن أختم بفائدة لا علاقة لها بهذا الموضوع فإذا جميلة كنت ذكرتها في رمضان قبل سنتين أو نحو ذلك في الكلام على التدبر وطرق دلاله فاليوم كنت أقرأ في ذلك الذي ذكرته فمرت في هذه الفائدة وهي تصلح في مثل هذه الأيام ونحتاج إليها في قوله تبارك وتعالى فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها لاحظ دمدم عليهم ربهم بذنبهم ما هو الذنب؟ عقر الناقة مع شركهم بالله عز وجل وتكذيبهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ الإسلام رحمه الله إذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التي جعلها الله آية لهم فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه وعقر عباده وسفك دماءهم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 الإفساد والفساد في الأرض مستحلين ذلك تحت راية عنوانها الجهاد ويحسبون أنهم على شيء صلى الله عليه فهذا نصلى الله العافية يكون العبد بهذه الحال ممن زين له سوء عمله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه سلام